وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَالنَّعِيمُ مَا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَنُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون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 فلهم أجرهم عند ربهم ولا قوف عليهم ولا هم يحزنون